edITION أتضاءس ميزيق. تقدم لكم عزيز البركاني على آلة القصبة عبد الرزاق الضاد النجادي وعلى آلة القلال الشيخ المهري هذه في خطر الحباب اللي زالوا علينا من الممكن اللي Terima kasih Har, suci علي و زعيفوك يا ام. قارو في عقلكي مظ. Yeah. I'm... Sampai ايش هيك نا ماء حلوه قلبي احبه وحلو قلبي